وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ تَدْعُونَنِي لِأَكْرِ رب الله وأشرك به ما ليس لي به علمه وأنا أدعوكم إلى العزيز الوفاق له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأنما ردنا دنا الى الله وان المسرفين ام قص اعوذ فستنقرون وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَصِيرٌ بِاللَّهِ فوقاه الله سيئات ما كرروا وحاقب آل فرعون نسوء العذاب أن تَقُومُ سَاعَةُ أَذْخِنُ آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ وَإِذْ يَتَحَا فيقول الضعفاء للذين استكبروا فيقول الضعفاء للذين استكبروا اننا كنا لكم أنتم منون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا ن والله قد حكم بين العباد واتى للذين في النار لخزنة جهنم مدعوا ربكم يخفف عن